من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فدع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت أدوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون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 وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ آمِنًا الْوَارِثِينَ